الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هذا هو الدرس الثالث والسئتون في الدرس السابق تكلمنا على باب العطفي أو بعبارة أدق تكلمنا على حروف ثلاثة أو حرفان تكلمنا على حرفين من حروف العطف تكلمنا على تعريف العطف لغة وتعريف العطف استلاحي ثم تكلمنا على عدد حروف العطف عطف النسق وقلنا هذه إضافة مالة كما تكلمنا على أن الحروف اختلفوا فيها قيل إنها تسعة وقيل إنها عشرة وقيل إنها ثلاثة عشر حفظ وثم تكلمنا على الواو انها لمطلق الجن كذلك تكلمنا على الفاء قلنا انها تفيد الترطيب والتعقيب التعقيب والترطيب الاتصالي. والان ان شاء الله عندنا ماذا عندنا الحرف الثالث ما هو ثم ثم بضم الثاء ه على ماذا تدل ثم ثم تدل على الاشتراك في الحكم، ثم تدل على الاشتراك في الحكم والترطيب مع التراخي والمهلة، هذا هو. ثم إذن على ماذا تدل؟ نقول ثم بضم الثن. تدل على ماذا؟ على الاشتراك في الحكم والترطيب مع التراخي والترطيب مع التراخي، واضح؟ طيب. التراخي والمهلى هذا الترطيب والتراخي مع المهلى بين